إن أَو حَنَ إلَكَكم أَو حَنَ إلى نوُح وََّ بِّينَ مِن ضَعضه وَأَوْ حَنَ إِلَ إبراهِمَ وَإسماعلَ وَإسحاقَ وَيعقُوبَ وَْأَسبَفِ وَعسَ وَأَُ بَ وَيُونُ سوَوهرونَ وَسُلَم وَآتَن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 وَكَانَ اللهَّهُ عززًا حَكمَا لكن اللهُ يَشْحَدُ بِمَاأَ زَل إلَك أَنْ زَلَهُ بِعِلمِهِ وَالمَلَائِكَةُ يَشحَدد وَكَثَاب اللهِ شَهدَا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 وَك لنَّر هولي مد